وَالسَّمِيعُ وَإِنَّهَا لَبِسَطِيرٌ مُقِيمٌ إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَاتَّقُوا مِنْهُمْ وَإِنَّهُ مَا لَذِئِ وقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكتبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين